وَمَن ٱأَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَهُۥ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا دَيَّنَ قُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَمْلُونَ فَاسْتَرْفِرْ لَنَا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 கம் மேலூ நபி வல்வனும்ங்வர சூ அல்முனிம் அபு ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَعِلِّيٰ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 سَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا